فهذه الأبيات العشرة هي بقية الأبيات المتعلقة بما في صحيح البخاري وما فيه من المؤتلف والمختلف فإن الناظم السيوطي ذكر واحدا واربعين بيتا تتعلق ببيان المؤتلف والمختلف في صحيح البخاري قد عرفنا من قبل أن المؤتلف والمختلف يراد به عند المحدثين ما تتفق فيه الألفاظ من حيث الرسم وتختلف من حيث النطق تتفق في الصورة وتختلف في العبارة هذا هو المؤتلف والمختلف وقد ذكر الناظم جملة كبيرة من المؤتلف والمختلف في الكتب مطلقا ثم ذكر جملة كبيرة في واحد واربعين بيتا تتعلق بالمؤتلف والمختلف في صحيح البخاري وقد مضى واحد وثلاثون بيتا وهذه الأبيات العشرة هي بقية الأبيات المشتمله على بيان المؤتلف والمختلف في صحيح البخاري وأول هذه الألفاظ المؤتلفة المختلفة عبثر وعنبر عبثر وعنبر الرسم واحد والشكل واحد ولكن الفرق إنما هو بالنقط عبثر بالباء الموحدة والثائل المثلثة وعنبر بالنون وبالباء الموحدة عبثر يطلق على شخص واحد هو والد القاسم القاسم بن عبثر ولد ولد القاسم ولد وولد القاسم فهو ابذر ولد القاسم فهو ابذر يعني ابذر ابن القاسم ابذر ابن القاسم يطلق على شخص واحد بهذه الصورة و, و, و وابن سوائم هو وابن سوائي السدوسي عنبر وابن سوائي ابن السدوسي عنبر يعني محمد بن سوى ابن سوائن عنبر السدوسي فهذا الجد بهذا بهذا اللفظ عنبر والنطق بهذا اللفظ الذي هو بهذا بهذه الصوره والرسم واللفظ عنبر وفرق بين عبثر وعنبر انما هو بالنقط وأما الشكل فإنها متفقه والفرق إنما هو بالنقد والاختلاف في الحروف بين الباء والثاء وبين النون والباء الباء والثاء, الباء والثاء في الأول عبثر والنون والباء في الثاني عنبر فهذان الأفضان متفقان في الصورة ولكنهما مختلفان في النطق عبثر بن القاسم ومحمد بن سواء ابن عنبر السدوسي هذان اللفظان أو هذان الاسمان واردان في صحيح البخاري والفرق بينهما أنهما متفقان في الرسم ومختلفان في النطس قال عيينة والد ذي المقدار سفيان وابن حسن الفزاري ثم ذكر عيينة وعتيبة عيينة وعتيبة رسمهما واحد والفرق بينهما إنما هو بالنقط وإلا فالشكل أيضا واحد من حيث الصيغة عيينة وعتيبه الرسم والشكل واحد من حيث الشكل الذي على الحروف والفرق انما هو بالحروف والنقط والفرق إنما هو بالحروف والنقط عيينة عتيبة فعيينة يطلق على شخصين أحدهما والد سفيان بن عيينة الإمام المشهور المحدث الفقيه المقدار والمنزلة العليه الرفيعة والثاني عيينة بن حصن الفزاري عيينة بن حصن الفزاري صحابي فهذا عيينة اسم اسم ولد وأما سفيان بن عيينة فهو اسم والد عيينة اسم والد فهما لفظاني او اسماني احدهما اسم ابن والثاني اسم اب سفيان بن عيينه وعيينه بن حصن فهذان اللفظان في صحيح البخاري عيينه ومن عداهم فانه عتيبه ومن ذلك الحكم بن عتيبه والد, والد الحكم بن عتيبه الفقيه المحدث المشهور الذي ياتي ذكره كثيرا في كتب الحديث وفي كتب الفقه الحكم بن عتيبة وكثيرا ما يأتي لفظ عتيبة مصحفا في الكتب عندما يأتي في التراجم يقال الحكم بن عيينة يأتي مكتوبا الحكم بن عيينة وهو عتيبة وإنما هذا تصحيف وإنما هذا ذكره بعيينة تصحيف وإلا فهو عتيبة إذا ما جاء في صحيح البخاري بهذه الصورة شخصان عيينة والد سفيان ذو المقدار ذو ذنه المنزله الرفيعه المشهوره العلم ذو المنزله العليه هذا هو معنى ذو المقدار يعني سفيان بن عينه له منزله عليا ومنزله الرفيعه محدث فقيه امام مشهور فهو ذو مقدار ومنزله عليا عينه سفيان يعني بعد ما ذكر وصفه سماه فقال سفيان وابن حسن الفزاري يعني عيينة ابن حصن الفزاري قال عتاب بالتاء ابن بشير الجزري وقيل بالضم فراو الزهري ثم ذكر عتاب وغياث عتاب وغياث عتاب وغياث رسمها واحد والفرق إنما هو بالنقط وبالشكل أيضا لأن عتاب العين مفتوحة وغياث الغين مكسورة فالشكل مختلف والحروف مختلفة بين الغين والعين والتاء والباء وبين الغين والياء والتاء عتاب وغياذ رسمهما واحد والفرق بينهما إنما هو بالنقط والشكل إنما هو بالنقط والشكل يعني بالحروف وبشكل الحروف عتاب العين مفتوحه والتاء مشدده والباء في الاخر وغياث الغين بدل العين مكسوره ثم ياء بدل التاء ثم ثاء بدل الباء فعتاب يطلق على شخص واحد هو عتاب ابن, ابن بشير الجزري, ليش؟ الجزري الجزري ومن سواه فهو غياث من سواه في صحيح البخاري بهذه الصورة فهو غياث شخص واحد بهذه الصورة هو عتاب عتاب ابن بشير الجزري ومن سواه فإنه غياث يأتي عدة أشخاص فيه هذا اللفظ الذي هو غياث إذن شخص واحد عتاب ومن عداه فهو غياث وعتاب وغياث من قبيل المؤتلف والمختلف ثم ذكر عقيل وعقيل الرسم واحد والفرق انما هو بالشكل مع الاتفاق في النقط لأن القاف والياء في الاثنين إلا أن الفرق في التكبير والتصير عقيل مكبر وعقيل مصغر في الرسم واحد والفرق انما هو في النطق عقيل يطلق على شخص واحد بالضم بالتصيير وهو عقيل بن خالد المصري عقيل بن خالد بن عقيل أبوه لفظه عقيل وهو عقيل فالفرق بينه وبين جده مش ابوه جده لانه عقيل بن خالد بن عقيل فهو بالضم بالضني وبالتصغير واما عقيل فهو بالفتح فتح العين وبالتكبير يعني مكبر غير مصغر وياتي ايضا اشخاص بعقيل مثل عقيل بن ابي طالب وغيره واذا فعقيل عقيل وعقيل ياتي في صحيح البخاري شخص واحد هو عقيل بن عقيل بن خالد المصري يروي عن الزهري كثيرا ما يروي عن الزهري روايته عن الزهري كثيرة ياتي في الاسانيد عقيل عن الزهري كلما جاء عقيل عن الزهري فالمراد عقيل بن ابي خالد عقيل بن خالد بالتصريح عقيل الراوي الزهري اي الذي يروي عن الزهري كثيرا ويأتي مهمل ومنسوب وكثيرا ما يأتي مهمل عقيل فهو بالتصغير إذا جاء عقيل يروي عن الزهري فالمراد به الذي هو بالتصغير عقيل بن, أبي عقيل بن خالد غيره عقيل ومن ذلك جده نفسه لأنه عقيل بن خالد بن عقيل وكذلك عقيل بن أبي طالب وغيره وابو عقيل يعني جماعة يعني بهذه الصيغة الذي هو المكبر إذن شخص واحد هو عقيل ومن عداه في صحيح البخاري فهو عقيل كلما جاء في صحيح البخاري في هذه الصورة فهو شخص واحد عقيل وهو عقيل بن خالد راوي الزهري ومن عداه فهو عقيل قال ابن السنان العوقي والقاري يشدد ابن عبد ثم ذكر العوقي والعوفي العوقي والعوفي الرسم واحد ولكن الفرق ان ما هو بالفاء والقاف وبالحركه ايضا بالشكل لان فيه العوفي ساكن الواو والعوقي مفتوح الواو ففيه فرق بالرسم والشكل الرسم والشكل يعني في بعض الحروف لان العين واحده مفتوحه في الاثنين ثم الواو ساكنه ومفتوحه وفي الاخر فاء قاف فاء اوقاف قاف مفتوحه وفاء مكسوره العوفي شخص واحد هو ابن سنان يقال له العوقي العوقي بالعين والواو والقاف ومن سواه فهو العوفي ومن سواه فهو العوفي إذن العوقي والعوفي من قبيل المؤتلف والمختلف والعوقي يطلق, العوقي يطلق على شخص واحد ومن سواه في صحيح البخاري فهو العوفي والقاري, والقاري يشدد من عبده ثم ذكر القاري والقاري بالتشديد القاري الذي هو مخفف عن قارئ نسبة القراءه الذي يقرأ يقال له القاري او فلان القاري بلياء المخففة وتأتي مهموزة فيقال القارئ فالياء تكون مخففة من الهمس القارئ والقاري لكن هناك شخص ينسب إلى غير القراءة وهو إلى قبيلة يقال لهم القارة القارة فيقال القاري القاري وهو عبد الرحمن بن عبد القاري عبد الرحمن بن عبد القاري عبد الرحمن بن عبد القاري بالياء المشدده الرسم واحد والفرق ان هو بالشكل القاري المنسوب للقراءه الياء مخففه ساكنه مخففه من القارئ اللي فيه المهموم المهموز والقاري من القارة نسبه الى القاره وهي قبيله فاذا شخص واحد الذي هو ابن عبد عبد الرحمن بن عبد هذا يصير مشدد الياء ومن سواه صحيح البخاري فهو منسوب الى من القراءه فتكون الياء مخففه إذن الفرق هو بين التخفيف والتشديد تخفيف الياء وتشديدها فتشديد الياء فيه شخص واحد هو عبد الرحمن بن عبد القاري والقاري و بتخفيف الياء وعدم تشديدها المنسوب إلى القراءة وهو كثير ابو عبيد الله فهو محرز صفوان أما المدلجي مجزز ثم ذكر محرز ومجزز محرز ومجزز لفظان متقاربان محرز مجزز الرسم واحد والفرق إنما هو بالنقط والشكل محرز مجزز محرز يطلق على شخصين يطلق على شخصين في البيت؟ أبو عبيد الله فهو محرز أبو عبيد الله عبيد الله بن محرز وصفوان بن محرز شخصاني أبواهما يقال له محرز بالحاء والزاي والراء في الآخر بالحائي والزاي والراء في الاخر محرز شخصان عبيد الله بن محرز الزاي في الاخر نعم الزاي في, في الاخر نعم الزاي في الاخر عبيد, عبيد الله بن محرز وصفوان بن محرز هو بالراء ثم الزا في الاخر واما مجزز المدلجي فهو صحابي وهو بالزايين وبالجيم بالجيم والزايين ما في راس مجزز مجزز المدلجي الذي ال ال هو من القافه والذي كان جاء في حديث عائشه ان النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليها تبرق اسارير وجهه فقال ان مجزز المدلجي نظر الى اقدام اسامه وابنه زيد فقال ان هذه الاقدام بعضها من بعض إن هذه الاقدام بعضها من بعض زيد بن نعم زيد ابنه اسامه دعم زيد وابنه وسامه يعني اسامه بن زيد زيد بن حارث وابنه وسامه زيد بن حارث وابنه اسامه بن زيد نظر اليهما من وقد برز تقداهما وقد التحف في غطاء فقال ان هذه الاقدام بعضها من بعض فهو مجزز إذن المؤتلف والمختلف هنا يعني محرز ومجزز بالرأي والزاي وبالزايين مع الجيم أيوة. والد عبد الله قل مغفل منفرد ومن سواه معقل ثم ذكر مغفل ومعقل مغفل ومعقل هذان اللفظان رسمهما واحد ومغفل على صيغة اسم المفعول والد عبد الله بن مغفل الصحابي عبد الله بن مغفل ابوه والده اسمه مغفل يعني الميم مفتوحه والغين مفتوحه ثم فاء مشدده من سوى هذا الشخص فهو معقل في صحيح البخاري كلما جاء بهذه الصوره فهو معقل شخص واحد هو مغفل وهو والد عبد الله الصحابي الصحابي عبد الله بن مغفل والده مغفل بالغين والفاء المشددة من سواه في صحيح البخاري بهذا الصورة فهو معقل معقل بالعين والقاف بالعين الساكنة والقاف المكسورة وباء المغفل ومعقل رسمه واحد يتفقان في الرسم ويختلفان في النقط يتفقان في رسم في الشكل يختلفان في الشكل الفاء يختلفان في الشكل والنقط ويتفقان في الرسم والصورة معمر يشدد ابن يحيى ومنية بلياء أم يعلى ثم ذكر معمر ومعمر معمر ومعمر الرسم واحد والفرق إنما هو بالتشديد والتخفيف معمر الميم مشددة والعين مفتوحة ومعمر العين ساكنة والمين مفتوحة رسمهما واحد والفرق بينهما إنما هو في النطق وإلا فإن الرسم واحد معمر ومعمر فمعمر في صحيح البخاري يطلق على شخص واحد هو معمر بن يحيى وقد اختلف هل هو بالتخفيه او بالتثقيف فيه الخلاف يعني هل هو معمر او معمر وهو الذي في صحيح البخاري بهذه الصوره مما قيل فيه انه مشدد ومن سوى هذا الشخص فهو معمر لكن هناك معمر ابن سليمان هذا ليس له روايه في البخاري معمر وهذا لا خلاف فيه في أنه معمر ولكن معمر ابن يحيى قيل فيه معمر ابن يحيى قيل فيه معمر ابن يحيى فهو على أحد القولين مشدد وعلى يعني أحد القولين الآخرين مخفف على أحد القولين ما يصير فيه مشدد بل كله معمر وعلى القول في التشديد يكون من قبيل المؤتلف والمختلف معمر ومعمر وقد ورد يعني في معمر أشخاص عديد منهم معمر بن راشد الأزلي البصري نزيل اليمن شيخ عبد الرزاق بن همام الذي يأتي ذكره في الأثنيد يروي عنه عبد الرزاق بن همام فهو معمر بفتح الميم وسكون العين والميم المفتوحة مخففة غير مشددة إذن في صحيح البخاري شخص واحد هو معمر بن يحيا وهذا ضبطه على أحد القولين فيه وعلى القول الثاني يكون معمر فيكون كغيره مما في صحيح البخاري ممن يسمى معمر ومنية البلياء أم يعلى ومنية ومنبه هناك منية ومنبه رسمهما واحد والفرق إنما هو بالنقط والشكل منية بالنون الساكنة ولا الم المفتوحة ومنبه بالنون المفتوحة والباء المشددة منبه منية والدة يعلى ابن أمية أبوه اميه وأمه منية يأتي أحيانًا يقال يعلى من منية يقال يعلى بن اميه أبوه أمية وأمه منية فهو عندما يأتي ذكره منصوبا الى أمه فهو منية ويشتبه ويشبه بمنبه بمنبه لأن أمية ما يشبه بمنبه لأن الرسم يختلف في همزة وميم ويا ما ما في التباس مع منية لأن الرسمها واحد فإذا جاء من سبأ إلى أمه اشتبه بمنبه فكل ما في صحيح البخاري بهذه الصورة يأتي منية اسم والدة يعلى بن أمية الصحابي إذا نسب إلى أمه ببعض الأحيان وأما غيره فهو منبه مثل وهب من منبه وأما من منبه قال ابن شرحبيل فقل هزيل بالزاي لكن غيره هزيل ثم ذكر هزيل وهذيل، هزيل وهذيل، هزيل بالزاي وهذيل بالزال شخص واحد هو ابن شرحبيل وابن شرحبيل هو زيل بن شرحبيل هو زيل بالزاي وغيره هو زيل فكل ما جاء في هذه الصوره شخص واحد هو بالزاي وهو زيل بن شرحبيل ومن عداه فهو هزيل بالزال وليس بالزاي نجل ابي برده تقول بريد وابن البرند غير زاي يزيد ثم ذكر بريد وبرند ويزيد وهذه رسمها واحد رسمها واحد بوريد وبرند ويزيد والفرق إنما هو بالنقط والشكل الفرق بالنقط والشكل فبوريد يطلق على نجل أبي موسى الأشعري نجل أبي, أبي برده بن أبي موسى الأشعري وهو حفيده ابن ابنه وهو يروي عن جده أبي برده ياتي في صحيح البخاري أحاديث من طريق بريد بن أبي برده عن جده أبي بردة وهو بريد بن عبد الله بن أبي برده بريد بن عبد الله لكن في البخاري يعني يأتي في اسانيد كثيرة يروي بريد عن جده أبي برده فبريد نجل أبي برده هو بالتصغير بالباء والراء مصغرا <تصفيق> بالباء والراء واليا مصقرًا بريد وفيه برند وهو جد محمد بن عرعرة شيخ البخاري محمد بن عرعرة ابن الابن الابن البرند ابن البرند ابن البرند أو ابن برند فالباء مكسورة والراء مكسورة و بعد ودال فبرند وبريد الرسم متفق. والفرق إنما هو بالنقطة والشكل برند وبريد وغير بريد بن أبي بردة وجد محمد بن عرعرة الذي هو برند يزيد كل ما جاء في صحيح البخاري غير هذين اللفظين الذي هو نجل أبي بردة بن أبي موسى وجد محمد بن عرعرة من سوى هذين, هذين اللفظين أو ما سوى هذين اللفظين بهذه الصورة فهو يزيد فهو يزيد أيوه. هذا جميع ما روى البخاري فاظبطه ضبط حافظ ذكاري ولما ذكر الأبيات الأربعي المشتمله على المؤتلف والمختلف في صحيح البخاري أتى بهذا البيت قال هذا جميع ما حوى البخاري فضبطه ضبط حافظ ذكاري يعني هذا ما حواه صحيح البخاري من المؤتلف والمختلف ولكن هناك أشياء فاتت الناظم وقد ذكرها الحافظ حوا. ابن حجر في مقدمة الفتح من قبل المؤتلف والمختلف صحيح البخاري وما ذكرها قيل لعل الناظم عندما نظم هذه الأبيات هذا هو الذي استحضره ولم ينظم الشيء الذي لم يستحضره ولهذا حكم بأنه استوعب وأنه أتى بالجميع مع أنه قد فاته شيء ولكن هذا بحسب ما يعني ظهر له عند نظمه الأبيات أنه حوى جميع ما في البخاري من المؤتلف والمختلف ولكنه في الحقيقة والواقع كما في مقدمة الفتح أن هناك أشياء من قبل المؤتلف والمختلف لم يذكرها الناظم في هذا النظم هذه هي آخر الأبيات العشر هذه الأبيات العشرة هي آخر الأبيات المتعلقة بالمؤتلف والمختلف في قر البخاري